يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اتحدث في هذا الدرس عن تطبيقات علوم الحديث الذي هو عنوان الدرس في هذه الدوره لا يخفى عليكم ان علوم الحديث اصلا من الأصول التي وصلها أهل العلم ليس لذاتها وإنما وسيلة إلى معرفة ما يقبل ويرد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها في هذا شأن اصول الفقه و. علوم القرآن ونحوها مما ذكره العلماء رحمهم الله بيانا للاصول التي يقوم عليها هذا العلم ومنه تستمد الاحكام وتستنبط ولا شك ان معرفه المقبول والمردود لسنه النبي صلى الله عليه وسلم له اثر عظيم في تحقيق الاتباع فان هذا الدين مبني على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل لذلك إلا إذا عرف الناس ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح ومن هنا اجتهد العلماء رحمهم الله في تقعيد مسائل هذا الفن وهذا التقعيد إنما أخذوه من كلام العلماء السابقين الأولين الذين عنوا بهذا الفن وكذلك أخذوه من تطبيقاتهم العملية فيما حكموا به على الاحاديث أو تكلموا به على الرجال أو على الاسانيد وألفوا في ذلك مصنفات حكوا فيها اصطلاح أهل العلم ومن أشهرها معرفة علوم الحديث الحاكم والكفاية للخطيب البغدادي ثم كتاب علوم الحديث لابن الصلاح وما تبع هذا الكتاب من كتب أخرى هذه كلها تحكي الاصطلاح الذي كان عليه من تقدم ولا شك أن حكاية الاصطلاح أمر دقيق يحتاج إلى استقراء تام حتى يتمكن من خلاله الناظر في كلام أهل العلم أن يستنبط القواعد والأصول التي يستعانوا بها على معرفة ما يقبل ويرد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الجهد العظيم الذي بذله العلماء ليس مجرد مثال أو مثالين أو عشرة أمثلة وإنما هو استقرار لما ذكره العلماء ثم حكوا استلاح أهل العلم بناء على غالب ما ورد عن العلماء رحمهم الله لأن القواعد والأصول تبنى عن على الأغلب وما خرج عن الأغلب فإن له أحكامه ومن هنا نعلم يقينا أن إرادة بعض المتأخرين لتأصيل هذا، لإعادة تأصيل هذا الفن ونبذ ما تقدم من كلام أهل العلم أو نبذ جملته أو تشنيع على من سبق فإن هذا مما لا ينبغي أن يقال ولا أن يفعل للفارق بين المتقدم والمتاخر في الفهم والاتقان والتتبع والاستقراء وقريقة أهل العلم أو أهل العلم يجعلون أو يقسمون الطرائق إلى طريقتين. الأولى طريقة أهل الحديث والثانية طريقة الفقهاء وهذا هو المعروف عنهم لأن للفقهاء مخالفات في باب رصول في باب الحديث وإن لم يجمعوا على ذلك بل بينهم خلاف لكن يحكى عنهم في كثير من المسائل التي خالفوا فيها عن الحديث بأن هذا هو طريقة الفقهاء وهي مدونة في ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الفقه في كتب أصول الفقه فللناس طريقان طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين يجتمعون في مواضع كثيرة ويفترقون في بعض المواضع ويستفيدوا الفقهاء من طريقة أهل الحديث وأهل الحديث يقومون طريقة الفقهاء وهذا معمول به ومشهور عند أهل العلم وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب وأن هناك طريقتين والطريقة المعتمدة منهما هي طريقة أهل الحديث وأهل الحديث كلامهم ذكره أهل الاستلاح، وإن كان بعض الاستلاح قد خلط بين طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء والفارق بين الطريقتين أن طريقة أهل الحديث قائمة على العلم الذي مارسوه وأما طريقة الفقهاء فكثير منها مسائل نظرية واحتمالات عقلية ومن هنا وقع بعضهم في مخالفة أئمة الحديث في بعض الحديث أو في الحكم على جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم هذا رجعنا إلى ان هذه القواعد التي ذكرها العلماء رحمه الله ذكروها وضربوا لها أمثلة ولكن هذه الأمثلة ليست حصراً وليست, وليست القاعدة لا تنطبق إلا على هذا المثال ولكن يذكرون المثال توضيحاً للقاعدة وقد توارثوا جملة كثيرة من الأمثلة شأنهم في هذا شأن كل من كتب في اصطلاحات. الفنون، فالذين ألفوا في النحو ترى أمثلتهم متماثلة، والذين ألفوا في أصول الفقه ترى أمثلتهم متماثلة، وهكذا في الفنون ينقل المتأخر عن المتقدم وقد يحصل شيء من الزيادة أو الاستدراك ونحو ذلك. كتب مصطلح الحديث هكذا. ينقل المتاخر عن المتقدم وقد يستدرك عليه والمقصود فيها بيان البيان الأصل أو القاعدة وليس المراد منها جمع الأمثلة الوالدة أو الأمثلة التي تندرج تحت الاستلاحة والقاعدة فكان من المهم أن يتنور طالب العلم حتى تتضح عنده هذه القواعد كثير من الأمثلة التي لا يخلو مثال منها أو حديث منها أن يكون قد اجتمع فيه كثير من أو اجتمع فيه جملة من علوم الحديث فإن المثال الواحد أو الحديث الواحد قد يصلح مثالا لأنواع عدة من علوم الحديث لان علوم الحديث منه ما هو قواعد لها أسماؤها ومنه ما هو يعني على سبيل الملح والفوائد وهو يعنى غالبا في التفريق اللفظي لا بالتفريق المعنوي او ليس له اثر حتى في الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه كثرة او كثرة الأمثلة على أصول الحديث تجعل هذا الفن راسخا في ذهن طالب العلم، لأن كثرة الأمثلة تورث الفهم الصحيح للقواعد والأصول المذكورة. عند أهل العلم لأن الإنسان قد لا يفهم بمثال أو بمثالين ولكن إذا تكررت عليه الأمثلة عرف وجه الاستلح وأمر آخر يتعلق بهذه الأمثلة وأن الأمثلة غالبا يكون لأهل العلم فيها كلام فيعرف طالب العلم كلام أهل العلم على الحديث ثم ينظر إليه مع القاعدة أو مع الأصل فيتبين, فيتبين له كيفية أو يتبين له الربط بين كلام أهل العلم العملي وبين القواعد النظريه ثم إن كثرة الأمثلة التطبيقية تجعل عند الإنسان ملكة قد ترشحه للحكم على الحديث عند الحاجة لكن معرفة هذه الأمثلة والمسائل لا تخول كل أحد الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكم على حديث رسول الله عليه وسلم يكتغي قد يقتضي إثبات ما لم يثبت أو نفي ما ثبت وهذا, من وهذا يخشى أن يكون داخلا في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار أو يكون بحكمه ابطال لسنة صحيحة ومن هنا يعني ينبغي للإنسان أن يحذر من هذا الأمر وأن لا يتعجل في الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تروا إلى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قد منع من الحكم قد منع من الحكم على حديث رسول صلى الله عليه وسلم وبيّن أن المتأخرين غير مؤهلين. وأنه يكتفى بأحكام علمها المقد المتقدمين، وله عبارة في هذا، وإن كانت هذه العبارة مقرباً اختلف الناس في فهمها، إلا أنه يلوح منها أنه يمنع تصحيح والضعف، وإن كان الإنسان عالماً بهذه القواعد، لأن المتاخرين قد فقدوا الأهلية من جهة. أنهم لم يتمكنوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تمكن منها المتقدمون من حيث حفظها وقد يقول قائل ما فائدة هذا فائدة هذا أن الحكم على الحديث ليس هو مجرد الحكم على الاسناد وإنما هو أيضا حكم على الاسناد والمتن والأئمة لما قالت خبرتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ألفاظه وميزوها عن ألفاظ غيره سواء من الصحابة أو التابعين أو غيرهم ولهذا قد يصح الإسناد ولا يظهر في مثل علّة ولكن العلماء رحمهم الله يحكمون عليه بأنه منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ليس جاريا على ما عهد عنه ما عهد من لفظه عليه الصلاه والسلام وهذا فقده كثير من المتاخرين ومن هنا لما ذكر ابن الصلاح المنع انه قد لحظ هذا المعنى ولهذا بعض المتاخرين بعض المتاخرين يعني سواء كانوا في القرن السابع أو الثامن أو التاسع إلى وما بعد ذلك قد صحح بعضهم أحاديث أنكرها أهل العلم وبينوا بطلانها صححوا لمجرد ظواهر الأسانيد مع أن اهل العلم يبطلونها بل يقولون في بعض المواضع هذا اسناد صحيح والحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن الامام احمد وغيره وانما عرفوا هذا لانهم عرفوا الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وميزوها عن حديث غيره ومن هنا كان الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول أو الرد من الخطورة بمكان لانه إثبات شريعه أو نفي شريعة والعبد مسؤول عن هذا بين يدي الله تعالى العلماء رحمهم الله قلنا إنهم في ما ذكروه من علوم الحديث بعضها اصول ينبني عليها التصحيح والتضعيف وبعضها ملح لا تعلق لها بالتصحيح والتضعيف والإنسان حينما ينظر إلى أو يريد أن يطبق في علوم الحديث فإن عليه أن يهتم بما كان متعلقا بشأن الأصول لأنه وإن لم يحكم على الأحاديث هو بنفسه ولكن قد يستفيد منها في وجه آخر أولها فهم كلام العلماء، فإن العلماء يقولون هذا منكر، وهذا باطل، وهذا مستفيض، وهذا غريب، وهذا حسن، إلى آخره، فهذه عبارات اصطلاحيه عندهم. تطلق على أنواع من العلوم فالإنسان إذا لم يعرف هذه الاستلاحات وما تحتها من مذلول فإنه لن يفهم كلام العلماء رحمهم الله ولن يعرف ماذا يريدون لهذه اللفظه والأمر الثاني أن الإنسان قد يحتاج احيانا إلى معرفة أو قد يحتاج احيانا إلى الترجيح بين اقوال أهل العلم في الأحاديث المختلف فيها وطريق ذلك أن تعرف الاصطلاح فإن العلماء رحمهم الله جاءت عنهم بعض الاحاديث التي اختلفوا فيها منهم من صحها ومنهم من لم يصححها وسبيل الانسان في هذا ان يرجح بين الاقوال ولا طريق لذلك الا اذا كان عارفا للاستلاح شانه شان الإنسان إذا اختلف العلماء في مسألة فقهية لم أنه لن يتمكن من الترجيح بين الاقوال إلا إذا كان عارفاً للأصول وقرائم الترجيح وهكذا بالنسبة لعلوم الحديث أصل هذا الفن وهو علوم الحديث قائم على أو كما قلنا أصل هذا الفن يقصد به معرفة المقبول والمردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا فإن, فإن هناك مراحل لا بد أن يقطعها الإنسان حتى يعرف الحديث هل هو صحيح او غير صحيح أو يعرف درجة الحديث على اي وجه كانت هذه الدرجه طبعا هذه المراحل اولا اول مرحله اول مرحله في الحكم على الحديث أن يكون الإنسان مستجمعا لأطراف هذا الفن لا يصلح للإنسان أن يعرف جزئية من هذا الفن ثم يحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان قد يعرف معنى الحديث الصحيح لكن من هو الراوي الذي يصحح حديثه ما هي ألفاظ العلماء في الرواة الذين صح حديثهم درجات الحفاظ من تقبل زيادة ثقة من, من الثقة التي تقبل زيادته ومن الثقة التي لا تقبل زيادته ومتى تقبل زيادته ومتى, تقبل زيادته ومتى ترد وإذا تعارض وصل وإرسال أو رفع ووقف هل هو مندرج تحت الزيادة أو غير مندرج والراوي إذا روى الحديث على وجهين متى يكون الوجهان صحيحين ومتى يكون الوجهان غير صحيحين بمعنى أنهم أن, أن روايتهم قريبة ومتى اا واذا روى الراوي الضعيف حديثا متى يقبل هذا الحديث مع أن الأصل في مع ان الاصل رد حديثه والراوي الثقه اذا روى حديثا فالاصل قبوله وما هي العوارض التي تمنع من قبوله والضبط تفاوته بحسب الشيوخ بحسب من روى عنه بحسب البلدان بحسب الازمنه بحسب الاحوال ومعرفه ايضا ما يتعلق بالأسانيد ما يقع فيها من الاتصال أو المزيد في متصل الأسانيد أو الارسال الخفي أو الانقطاع أو الإعظام الأحاديث متى تنجبر ومتى لا تنجبر هذه كل أشياء لابد أن يعرفها الإنسان أن يعرفها وأن يعرف غيرها ما هو مهم في هذا الفن حتى يتمكن بعد ذلك من الحكم أما إذا عرف جزئيه فقط فان حكمه على الحديث سيكون في الشطط ولا بد والامر الثاني لا بد لا بد في الحكم على الحديث من استجماع كلام العلماء عليه المساله ليست المساله عندنا يا اخوان في هذا العلم وغيره من العلوم وأن تبحث لتوافق الائمه لا ان تبحث لتخالف بعض الناس الان قد يكون لها ابحاث فيبحث ليخالف لا ليوافق وهذه مشكله عظيمه لان معناه تقديم فهمك على فهم الائمه ونحن نجزم جزما قاطعا لأن الامه لا يدرك لهم شأن قد مضوا بما اتاهم الله عز وجل من العلم الواثر والنصح للأمة فالنظر في أقوالهم على الأحاديث هذا مطلب لا بد منه بل كما تقدم قلنا لا يجوز عند ابن الصلاح إلا أن تعتمد أقوالهم وكلام ابن الصلاح كما هو معلوم للعلماء عليه نقد ولكن عندنا الأقوال الأقوال العلماء من العلماء أولا نقول إن كلام العلماء المتقدم إما أن يجمعوا على شيء في الحكم على الحديث يعني يتفقوا ولم ينقل مخالف لهم فهنا يعتمد قولهم يعني إذا وجدنا حديثا مثلاً صحة الإمام أحمد وعلي بن المديني وليس لهم مخالف من العمة فليس لنا أن نأتي بعدهم وأن نحكم على الحديث بأنه ضعيف وهذا يقع مثلاً في بعض حديث أبي عبيدة بن عبد الله المسعود عن أبي عبد الله صحها أهل العلم في أبل المدين وغيره ولم ينقل عنهم تضعيف هذا الحديث المعين مع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فيأتي بعض الناس ممن جاء بعدهم ويقول هذا حديث منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه نحن من أين عرفنا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه إلا بما نقله أهل العلم عنه وأحيانا أيضا يمكن نعرف أن هذا الراوي لم يسمع بتنصيص الأئمة، فالذين نقلوا لنا وعلموا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي هم الذين صححوا الحديث، فلا يأتي بعدهم أحد ويقول إن هذا الحديث صحيح، ان هذا الحديث ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أم أبيه. فهذا غلط، بل عليك أن تتبعهم في هذا، لأنهم أدرى وأعلم. الأمر الثاني أن يختلف العلماء في الحديث، ومن هنا قلنا يأتي الترجيح، لكن ليس الترجيح الذي لا يستند على قواعد وأصول وقرائن، بل بد أن يكون مستنداً. على الاصول والقرائن، فإن لم نجد للأئمة المعتبرين فيه حكما، فإن هناك أحاديث، فإن من فإن الأحاديث فإن الحديث التي لم يحكموا عليها. إما أن يحكم عليها متساهل الحكم، فهذا ينظر في قوله لا يطرح ولكن يستأنس بقوله سواء في التصحيح أو التضعيف لا تهم الأقوال أهل العلم وإن كان بعضهم موصوفا بالتساهل ولكن ينظر فيها فإذا ظهرت أن فيها ضعفا ظاهرا بينا حين يستدرك عليه فهذا النوع والنوع الآخر ليس لأحد كلام عليه من العلم فهذا نوعان نوع له أصول موجودة فحكمك على الحديث ثبوته أو عدم ثبوته لا ينشئ حكما جديدا فهذا ينبغي للإنسان أن يتوقف في الحكم لأن حكمك عليه لا ثامرة له لأن السنة قد ثبتت من وجه آخر صحيح وإما أن يكون ليس له أصل وجملة الأصول قد حكم عليها العلماء رحمهم الله وغالب ما يقع من هذا النوع إنما هو من الحديث المناكير الضعاف التي يسوقها المتأخرون الذين شحنت كتبهم بأحاديث الضعيفة والمناكير لكن ينبغي للإنسان أن, أن يراعي أقوال أهل العلم في حكمه على الحديث وأن يتهم نفسه عند ما يطلع على كلام وأن يكون بحثه واستخراجه ونظره تابعا لكلام العلماء، موافقا لهم لا مخالفا. إذا علم هذا، فإن الإنسان إذا جاءه حديث وراد أن ينظر في هذا الحديث، فعليه اولا ان يتحقق من السند والمتن انه على هيئته المرويه في المصدر وهذا يكون عن طريق الروايات والنسخ والكتب التي تدخل من طريق الكتاب أو التي يدخل من طريقها الكتاب أنا أعطيكم مثال. يعني عندنا الآن إذا وقع عندنا حديث في سنن أبي داود رحمه الله لابد أن ننظر, رواي... أن ننظر ما أمكن من روايات سنن أبي داود لأن أبي داود في روايات واحيانا يقع بينها اختلاف وأضمهر من هذا موطأ الإمام مالك رحمه الله إن الموطا رواه خلق كثير عن الإمام مالك رحمه الله وأشهر هذه دوايات واقواها كما نص عليه الدار وغيره وغيره هي رواية عبد الله بن مسلمه القعنبي ورواه عنه جماعة يحيى بن يحيى ومحمد بن الحسن والشافعي وفي آخرين كثيرين روا عن المسند لا عن لكن أوثقها رواية القنن فلا بد من النظر أن هذا الاسناد هو او أن يكون هذا الحديث هو المثبت أو هو الرواية الصحيحة بالروايات الموطأ، وهذا يعنى بها كثيراً الحافظ ابن عبد البر في كتابه التلميذ لا بد أن تعرف ان فعلاً هذا هو من السند والمثل سواء إذا كان الكتاب روايات أو طريق النسخ، لأن احيانا نسخ الكتاب تختلف نسخ التلميذ كثيراً ما تختلف خاصة بالحكم على الحديث لكن اذا كان اختلاف في في, في تأكد من عدم اختلاف في الاسناد أو المتن أن هذا هو فعلا الاسناد أو المتن الذي رواه الترمذي ويتأكد أيضا من خلال الكتب التي تدخل من طريق المصنف مثلا عندنا مسند الإمام محمد رحمه الله يدخل من طريقه الطبراني يدخل من طريقه ذي المختار ويدخل آخرون من طريق الإمام محمد فالإنسان يتاكد من ان هذا هو السناد الذي رواه أحمد هذه الكتب تفيده في هذا أو الكتب التي رواه من طريقها يعني مثلا البيهقي كثيراً ما يدخل لسنن أبي داود من طريق أبي بكر بن باس فسنن البيهقي معين على النظر في سحة الثبوت أو في سحة هيئة الحديث الوارد في سنن أبي داود هذه مرحلة لا بد أن تتأكد منها وهذا فيه فوائد فيه فوائد بالفايدة الأولى أنك تعرف هل هذه الهيئة التي ورد عليها هل هي المثبتة في المصدر أو في التعارض اختلاف والثاني أن هذه الروايات تكشف لك عن كثير مما يتعلق بالأسانيد سواء احيانا يأتيك رجل مهمل ويميز في الدواية الأخرى أو مثلاً يأتيك مثلاً صيغة تحديث يأتي في المصدر الاخر صيغة أو في صيغة تحديث أخرى قد تكون أقوى أو غير ذلك شاهداً فيه فوائد لمعرفه هذا مما يتعلق ب الحكم على الحديث النقطة الثانية هو طبعاً لما تتأكد لا بدش تأتي بعد ذلك أول ما تبدأ في اسناد الحديث اسناد الحديث هو عبارة عن مجموعة من الرواة مكون من الرواة مكون من صيغ التحديث الرواة طبعاً لهم مصادر فالإنسان يختصر الزمان الرواة لهم مصادر في رواة في الثقات في رواة في اللعاف في رواة في اهل البلد الفلاني في التراجم لأهل البلد الفلاني في تراجم طبقات إلى الى انواع كثيره يعني العلماء رحمهم الله صنفوها على اوجه كثيره لكن لكن المتاخرين من اهل العلم جمعوا كثيرا من هذا في كتب مجامع تختصر على الانسان الوقت ففي بعض الكتب خصها اهل العلم بترجمه روايتها. فعندنا الكتب السته التي هي مسند التي هي الصحيحان سنن بداوود جامع الترمذي وسنن النسائي وسنن الدماجة هذه من المعلوم أنها خدمت خدمة كبيرة اتداء من الكمال ثم تهذيب الكمال ثم تهذيب التهذيب وتلهيب التهذيب وايضا المختصرات اللاحقة ثم ايضا تعجيل المنفعات بزوايط الزوائد ائمه الأربعة لأمة المذاهب مسند بحنيفة ومطع مالك ومسند الشافعي ومسند الإمام أحمد فالرواة الزوائد الذين لم يترجموا في تهديب الكمال ولهم رواية في هذه الكتب تجب ترجمتهم في هذا الكتاب وهذان الكتابان يعني قد حويا اكثر الرواد قليلا ما يخرج في ما يخرج راون عن هذه عن هذين الكتابين تاديب الكمال وفروعه او تعجيل المنفعه يعني الى نهايه المئه الثالثه قليلا ما يخرج راون يعني تجد الرواد في مسند اسحاق او في مسند عبد بن حميد او في مسند الشافعي او في جامع ابن وهب او الى اخره تجد هؤلاء الرواد غالبا ان لم يكونوا كلهم موجودين في هذه في هذين الكتابين وهذا يريحك كثيرا ف معرفة مصادر الكتب هذا أمر مهم هذا أمر مهم ثم بعد ذلك ننتقل بعد ما تعرف تصير عندك معرفة مصادر الكتب وهذه إن شاء الله سياتي بعض الأمثال عليها تاتي الأمر الثاني هو تمييز الرواة أول نقطة تمييز الرواة لان أحيانا يكون عندك أكثر من راوي ولهم رواية مثلا في صحيح البخاري وفي طبقة واحدة فأنت تحتاج الى تمييز الراوي تحدد من هذا الراوي والرواة نوعان نوع يعني لا يوجد في الرواة اسم واحد فهذا أمرهم يسير والنوع الثاني يكون فيه التكرر تكرار لكن هذا التكرار يتميز مباشره اما باسم الاب او الجد او النسبة واحيانا يزداد الاشكال فيكون الراوي الاسم واحد اسم الأب اسم الراوي والاب والجد وهكذا فهذا يعني من من المتفق والمفترق يكون متفق في اللفظ تتفق الأسماء لفظا ونطقا يعني تتفق كتابة ونطقا لكن تختلف في الأشخاص تختلف في الأشخاص هذا المتفق والمفترق هذا طبعا يعني إذا كانت الطبقة مختلفة. يكون احدهم صحابي والثاني تابعي او واحد مثلا في, في المئه الاولى والثاني في المئه الثالثه او في المئه الثانيه هذا أمره يسير لانه يتميز مباشره واحيانا قد يكون في طبقه واحده لكن يتميز هذا عن هذا بالرواه والتلاميذ هذا تميزه لان هذا الراوي الذي عندك بالاسناد يروي عنه وهو لا يروي عن الثاني او عن طريق الشيوخ كذلك التمييز بين الرواة يعني امر مهم ضروري تارة يكون بالطبقة وتارة يكون بالنسبة وتارة يكون بالشهرة وهذه هي اشهر شيء وأيضاً فيهم امر مشهور و أيضاً ايضا و بالرواية تاره بالروايه يميز بالروايه يعني ياتي في روايه مهمل عن محمد تاتي روايه اخرى تبين من محمد هذا في روايه ثانيه ومحمد محمد في هذه الروايه في الرواية الأخرى في الطريق محمد بن حميد تميز تميز بالشهرة بالرواية او بالشهرة يعني اذا كان من احدهما مشهورا والاخر غير مشهور فان عادة الائمه المشهور كثيرا ما يتركون نسبته وينسبون غير المشهور فيتميز قلنا بالروايه او بالشهرة او بمن روى عنهم او بمن رووا عنه وايضا بالطبقة هذه هي أشهرها وسياتي إن شاء الله شيء من ذلك بعد التمييز يأتي معرفة حالة الراوي كل راوي لا بد أن تعرف حاله كل الراوي لابد أن تعرف حاله الراوي طبعا يتعلق الحكم به من جهتين من جهة الضبط ومن جهه العداله يعني لا بد يعني يكون ان تنظر اليه من هاتين الجهتين تنظر من جهه ضبطه ومن جهه عدالته طبعا من جهه الضبط والعداله ان كنا الرواد ثلاثه اقسام قسم متفق على توثيقه وقسم متفق على تضعيفه وقسم مختلف فيه التوثيق والتضعيف والاختلاف في الراوي كل هذه الاشياء راجعه الى معرفه الانسان بالفاظ الجرح والتعديل ومراتب هذه الالفاظ لا بد أن كل إنسان يعرف هذه لا بد ان يعرف مراتب الجرح والتعديل حتى يستطيع أن يعرف هذا الراوي هل هو ما يثبت حديثه او يرد والعلماء رحمهم الله دونوا هذا في كتب الاصطلاح الراوي كنا ننظر اليه من جهتين من جهه العداله ومن جهه الضبط والعلماء رحمهم الله لهم عبارات تدل على هذا كنا مدونه في الجرح والتعديل طبعا سائده معرفه هذا ان اول درجات الحكم على الاسناد ان تعرف احوال الرواة على هو ثقه او ضعيف او صدوق او كذاب او منكر الحديث او متروك الحديث ولا يكفي ان تعرف فقط الالفاظ العامه لابد ان تعرف ما يدل عليه كل لفظ من الحديث الراوي اذا قال لنا مثلا العلماء رحمه الله في فرق بين الراوي الذي يقال فيه ضعيف وبين الذي يقال فيه متروك وفرق بين الذي يقال فيه له احاديث مناكين والذي يقال له منكر الحديث وفرق بين الذي يقال فيه شيخ وبين الذي يقال فيه ثقة، وفرق بين الذي يقال فيه صالح وبين الذي يقال فيه صالح الحديث وهذه كلها ينبني عليها الحكم على الحديث العلماء رحمهم الله في باب الاستلاح إذا عرفوا الحديث الصحيح أو يعرفون الحديث الصحيح ابتداء ثم بعد ذلك تأتي الأنواع الاخرى لماذا؟ لأن الحديث إذا عرفت صحة الحديث وعرفت شروط الحديث الصحيح علمت أنما افتقد شرطا من هذه الشروط فانه لا يكون صحيحا قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا على اختلاف درجات الضعف اذا فنحن نحتاج عند الحكم الحديث ان ننظر الى أدارة الراوي لوحده لان وجودها المعرفة ذلك شرط اساس في التصحيح او التضعيف عندنا العلماء لما ذكروا الاستلاح او ذكروا الحديث الصحيح قالوا ما رواه عدل تام الضبط وفي الضعيف على المش على المعروف كما ذكر ابن حجر وغيره قالوا ما رواه في الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط هذا كلام ظاهر معروف لكن لو قلنا لأحد استخرج لنا كلمة عطنا اجمع لنا الرواة الذين قال فيهم او الذين عدلهم لهم أو كيف تعرف الراوي الذي عدله الأئمة كيف تعرفه وكيف تعرف الراوي الذي تم ضبطه فيبحث كثير من الناس في كتب الرواة فقليلا أو نادرا ما تجد أن يقول العلماء فلان تام الضبط أو يقول العلماء فلان عدل هذا قليل وهنا يأتي السؤال لماذا قال أهل الاستلاح هذا الكلام أهل الاستلاح هم أهل الاستلاح يأتون بلفظ تندرج تحته جميع مقالات العلماء العدالة العداله عاده او غالبا ما تاتي مدمجه مع الضبط في عباره واحده هذا غالبا فلان ثقه فلان سبت امام وهكذا تاتي غالبا مدمجه مع في لفظه واحده مع الضبط او يطلق العلماء على الراوي انه حافظ او ثبت ويشتهر حديثه ولا يطعن احد في عدالته فعندئذ يكون الاصل فيه انه عدل انه عدل قد يقول قائل لماذا انتقد العلماء بالحبان يقول إن بالحبان هذا أطلق على أقوام لم يشتهروا بالحفظ والرواية كما اشتهر أولئك وأطلق على من لم يعرفوا بهذا أما الراوي إذا كان معروف الحفظ معروف عند العلماء ووصفه العلماء بانه حافظ وثبت فهذا قد تقول ما نستفيد؟ العداله من هذا الاخر نقول نعم ولا تستفاد من لفظها لكن لكن هذه اللفظه اذا اطلقها العلماء فلها حالات الحاله الاولى ان يصفوه بالحفظ و في عدالته وهذا موجود لكن في قليل من الرواق مثل ما صنعوا في بن عقده أو صنعوا في سليمان بن داود الشاذكوني وغيره ذكروا انه حافظ او محمد بن حميد الرازي ذكروا أنهم حفاظ لكن قدحوا في عدالتهم فهذا اثبتوا له الحفظ لكن قدحوا في العداله لكن كثير من الرواد الذين وصفوا بالحفظ ولم يوصفوا بما يدل على العداله سواء بلفظ الثقه او بحكايه حال الراوي في دينه فهؤلاء إذا أطلقوا عليه بأنه حافظ أو ثبت او نحو ذلك ولم يتبعوا ذلك بالقتل في عدالته فهذا حكم على الراوي بأنه عدل لماذا؟ لأن لو نظرنا إلى المقصود المقصود من تحقق العدالة في راوي الحديث أو في قبول رواية الراوي ما المقصود منها؟ هل المقصود منها أن نتحقق أن هذا الراوي لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نريد أن نتحقق شيئا آخر هو المقصود منها الأول يعني حتى نطمئن إلى الراوي بأنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عدالته تمنعه من ذلك فالراوي إذا كان مشهورا بالرواية ووصفه العلماء بأنه حافظ ولم يطعنوا في عدالته فمعنى ذلك أنه ثبت عندهم إما خبرا او استقراء بانه لا بانه عدل لا يكذب في حديث اما النقل فقد ينقل بالخبر يعني لكن لا لا تصل الينا هذه النقولات في تراجمه يعني يعرفون انه عدل عن طريق شيوخهم او شيوخ شيوخهم أو غير ذلك او أنه بالاستقرأ فعرفوا من أحاديثه لما اعتبروها بكلام العلماء أو بروايات العلماء يعتبروا أحاديثه فوجدوا أنه صادق لا يكذب فيها فتبين لهم أنه يعني عدل لكن لم تنقل عباراتهم في هذا فهذا يعني الراوي إذا وصف بالحفظ او نحو ذلك فان هذا يندرج تحت الوصف بالعداله او ثبات العداله بشرط لا ينقل عن الائمه الطعن في عدالته اما بالنسبه للضبط تمام الضبط هذا طبعا الذي يجب ان يعلم انه ليس هناك معيار دقيق يعني معيار يعني محدد معين يمكن ان نقيس عليه جميع الروات، نجعل لكل يعني راويين استوى في شيء وصفا واحدا هذا من يعني غير ممكن لكن العلماء عندهم حد ادنى لقبول الخطا يعني التجاوز عن الخطا في الروايه ما ما الحد الادنى طبعا هذا هذا ليس راجعا الى ليس راجعا الى عدد ما أخطأ فيها الراوي، ولكن يرجع إلى أمرين: الأمر الأول نسبة الخطأ إلى الرواية والثاني كيفية الخطأ. والثاني كيفية الخطأ. أما بالنسبة لما لقي بالأمر الأول وهو نسبة الخطأ إلى الرواية يعني الآن الراوي الذي يروي عشرة حديث. فيخطأ في أربعة أو خمسة لا يمكن ان نصفه بأنه ثقة لأن ما أخطأ فيه كثير بالنسبة إلى ما يرويه فهذا يطلق عليه بأنه كثير الغلط أو فاحش الغلط لكن إذا كان يروي خمسة آلاف حديث أو ستة فأخطأ في خمسة حديث فهذه الخطأ مغمور في جانب رواياته الأخرى فنصفه بأنه ثقه فنصف بأنه ثقه والامر الثاني كيفيه الخطا يعني الراوي الذي ياتي باحاديث لا اصول لها ليس كالراوي الذي يخطئ فيصل المرسل فرق بينهما لأن الذي ياتي بحديث لا اصل له هذا دليل على ما شدة غفلته أو دليل على شذبه ولهذا العلماء يفرقون بين الراوي الذي يروي إلى حديث الضعاف والراوي الذي يروي إلى حديث ولهذا تجدون في بعض التراجع يقول لك ليس لفلان ما ينكر ليس معنى انها ليس الاحاديث ضعيفة ما من راوي الا وأخطأ لكن معناه إنه, انه لم يأتي باحاديث لا اصول لها او ياتي باحاديث يعني او ياتي باحاديث ويكون ما اضافه الى الاحاديث من الالفاظ المنكره التي لم التي يخالفه فيها الحفاظ من اهل العلم نحن يعني في يعني كفانا الله عز وجل مؤنه تتبع الرواة ولا تتبع الرواة امر شاق والعلماء رحمه الله كان لهم استقراء في الروات لكن نقل نقلت عنهم ألفاظ صنفها العلماء في باب الجر والتعذيب طبعا لما ننظر الى هذه الالفاظ لا بد ان يكون ان يتأمل الانسان هذه الالفاظ وان يعرف المراتب التي جعلت لهذه الالفاظ حتى يتمكن من الحكم على الراوي هل هو مقبول الرواية أو مردود الرواية وهذا لا بد للإنسان أن يقرأ فيه قراءة النظرية وأن يطبق ذلك تطبيقا عمليا لأن بالتطبيق العملي يظهر القصور في الإنسان. وفي فهمه لان الذي لا يطبق لا يستبين له قصوره ولا يحصل عليه اشكالات لأنه يتصور أنه قد فهم وأنه قد علم لكن إذا وضع أمامه الأمثلة وفتح كتب الرواد والجرح والتعديل وقرأ ظهرت له اشكالات لكن مع طول الممارسة و الاطلاع على كلام العلماء ومعرفة القرائن يتبين للإنسان يتبين للإنسان كثير مما أشكل عليه من مسائل أبروات إننا نقول إخواني إن النظرات كنا فيهم ثقات فيهم ضعفاء وفيهم وفيهم من هو مختلف فيه طبعا الرواة الثقات الرواة الثقات من المعلوم أن الأصل تصحيح حديثهم والرواة الضعفاء من المعلوم تضعيف حديثهم أما الرواة المختلفين فتارة تبين للإنسان أو فتارة فهؤلاء حديثهم محتمل للتضعيف والتصحيح والتحسين بحسب ما يظهر للإنسان في حال الراوي بل من جملة من هؤلاء الرواة المختلف فيهم تجد للعالم واحد فيهم قولين وتجد في أحكامهم على حديثهم احيانا تجد العالم مرة يصحح حديثه بوضعة يكون حكمه على الحديث دون ذلك فقلنا الخطوة الثانية هي معرفة مراتب الجرف والتعديل التي تطلعك على أحوال الغواب ثم بعد ذلك تأتي مسألة النظر في اتصال الاسناد وانقطاعه ومعرفة صيغ التحديث لأنه فرق بين حدثنا وعن وأن وقال وإلى آخره، وثم بعد ذلك يأتي النظر في سلامة الحديث من العلة أو شذوذها سياتي إن شاء الله. الشاهد أن لا بد من الانسان أن يستجمع هذه الأشياء قبل أن يحكم على الحديث. يعني إن شاء الله يعني أستكمل أو نأتي غدا بجملة من الأمثلة إن شاء الله نحاول نستكثر من الأمثلة تدارك لما فات من الأيام الماضية التي لما تمكنا فيها من الحضور وسيكون إن شاء الله الدرس بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله نأتي غدا بعدة أمثلة وبعد غد عدة أمثلة كل مثال منها أو كل حديث منها اشتمل على أنواع من علوم الحديث وأيضا قبل الدخول في ذكر أنواع علوم الحديث اشتمل عليها مبين لكم يعني كيفية دراسة هذه الحديث بمعرفة رواتها وأسانيدها ومتونها والله الموفق وما هي الطريقة الصحيحة للدراسة مصطلح الحديث وما هي المطون التي يبتدي بها المبتدئ في هذا الفن الطريقة الصحيحة يا إخوان أولًا غبط المسألة نظريًا ثم كثر التطبيقات العملية وإدمان القراءة في كتب أهل العلم الذين يحكمون على الحديث إن الإنسان يأخذ كتب يعني خاصة من العلماء يعني ثلا من المتأخرين الذين يدرسون لهم عناية بالحكام عن الحديث خاصة كالحافظ ابن حجر رحمه الله أو ال العراقي أو ابن عبد الهادي أو الشيخ ناصر الألباني رحمهم الله جميعا ينظر في هذه الكتب ويحاول أنه ابتداء أنه يقرا ثم يطب يأخذ حديث قد تكلم عليه أحد هؤلاء العلماء ثم يدرسه بقطع النظر عن النظر في كتاب ماذا قال فيه العالم الفلاني يعني مثلا إنسان يأتي الى حديث مثلا يأخذ حديث مثلا من سنن نبي داود. ثم يدرس هذا الحديث يدرس هذا الحديث ويشوف ماذا كان حكمه عليه ثم بعد ذلك مثلا يراجع صحيح سنن ابي داود الشيخ ناصر الالباني رحمه الله او يراجع مثلا الصحيحه او الضعيفه يشوف هل فعلا كلامه متوازن وافق كلام الشيخ ناصر أو لا أو مثلا يأخذ حديث مثلا من الأذكار للنووي يأخذ الحديث ويراجع المصدر الأصلي ويحكم على الحديث ثم إذا حكم على الحديث يراجع تخريج الحافظ بالحجر للأذكار ينظر هل فعلا وافق حجر في نتائج الأذكار أو لم يوافق الحافظ حجر؟ أو بن كثير أو غيرهم من أهل العلم الشاهد إنه, أنه يقرأ في الفن ويدمن النظر فيه ويقارن ما توصل إليه بكلام العلماء وأيضا يكثر من القراءة في كتب العلماء التي تعتعنا بالتصحيح والتضيف حتى يكون ذهنه قد تمرن على معرفة مثل هذه الأشياء أما المتون ففيه يعني طبعاً فيه النخبة هذا مثل مهم ثم بعده اختصار علوم الحديث لبن كثير ثم بعده الموقظة للذهبي ثم بعده علوم الحديث وما عليه من نكت كنكت الزركشي ونكت ابن الصلاح ثم فتح المغيث ثم فتح المغيث للسخاوي وأيضا يقرأ الانسان ويطلع على تدريب الراوي وغيره يقول لك قد قد كثر الكلام على مسألة المتقدمين والمتاخرين فهل يفرق بينهم يا إخواني مسألة المتقدمين والمتاخرين مسألة حقيقه ان اللي اراه انها مساله ليس لها ضابط ابتداء الذين يقولون متقدمون ومتاخرون تقول له بالرجل متقدم ومتاخر ومتخر كنت متاخر على طريقه المتقدمين العلائي على طريقه المتقدمين وهكذا على طريقه المساله اللي هي مساله طريقه الفقهاء وطريقه المحدثين هذا هو الذي وهذا هو المعروف عن اهل العلم أنهم يصنفون الى طريقتين طريقه اهل الحديث وطريقه الفقهاء المشكله في طريقه المتقدمين والمتاخرين الان مبناها على امرين الأمر الأول، الأمر الأول تحميل الخطأ الذي يقع فيه حاكل في استلاح المتاخر تحميله لجميع المتاخر لكم مثال، مثلا عندنا. حديث المنكر الحافظ بن حجر ذكر انه مخالفه الضعيف للثقه كلامه الصحيح ما في اشكال لكنه هو احد جزئي المنكر ابن الصلاح ذكر المنكر في تفرد ذكر قبل. يتفرد الراوي في حديثه منكر سواء كان ضعيفا او غير ضعيف وهذا عند اهل العلم معروف يعني عندنا يعني ابن حجر خصه بنوع من أنواع، وابن الصلاح عممه في النوعين والعلماء رحمه الله في أحكامهم يعني ذكروا أو على طريق ما ذكرها الحافظ ابن الصلاح، فهل يصح أن نحمل ما يتوهم ما يتوهم أنه خطأ من ابن حجر، ما يتوهم أو, أو, أو نقول أنه استدراك على ابن حجر، هل يصح أن نحمله المتأخرين؟ مع أن فيه من يخالفه مسألة مثلا زياده الثقه الحافظ بن حجر وغيره من العلماء سواء في تطبيقاتهم او فيما قرروا في مواضع اخرى ذكروا ان زياده الثقه لا تقبل دائما ولا ترد دائما فكلامهم يعني في مواضع اشكلت بينتهم مواضع اخرى وتطبيقاتهم العمليه فلا يصح ان نجعل هذا مذهبا للمتاخرين هو مذهب الفقهاء لكن ليس هو مذهب المتاخرين والحافظ ابن حجر رحمه الله في كثير من المواضع وغيرهم من المتاخرين قضوا على احاديث لان الزياده فيها غير صحيحه مع انه رواد فهل يعني هذا انهم سلكوا طريقا اخر غير طريق اهل ولو سلكوا طريقا غير هذا لوقع لو عليهم خطأ فيما فيما قرروه على مسألة على صحيحين فالشاهد أن أولاً هذا هو جمع الكلام الذي توهم أن أخطأ فيه بعض العلماء أو قصر فيه فاستدرك عليه ونسبته إلى مجموعه المتأخرين هذا هو أمر خطير ومشكل وهذا هو الذي بعثهم هذا على هذه المقالة والثانية قصور فهمهم عن إدراك حكايه الاستدلال حكايه الاستدلال عندنا هي اغلبيه زين وهذه الاغلبيه تاتي بالمثال وبالمقام وكثير من المتاخرين مما علمته اخذوا عده امثله وجدوا عده امثله فصادموا بها الاستدلال ليس هذا الصواب لان الاستلاح هذا حكايه لشيء منقول عن العلماء رحمه الله واطلاقا تطلقوها فكون يطلق مره على هذا النوع كذا, هذا, النوع كذا هذا امر حني لا بعسبه به لكنه لا ينقض ما قرره العلماء والا لو اخذنا بهذه الطريقه لم نستطع ان نعرف استراحت العلماء لا في علوم الحديث ولا في غيره فهذا القصور ادى الى هذه المقاله ولا يقول يقولها ان كلمه الفقهاء والمحدثين هي المستعمل عند اهل العلم وايضا هي الاقوم من جهه ان الانسان لا يجني على اهل العلم وطيب آه... هذا السؤال يقول اخذنا يتعلق لك... طيب وذكرتم شددكم الله طريقه الفقهاء فهل هي المذكوره في باب السنه من كل هي ماخوذه منه لكن احيانا مثلنا لم يتفقون مع اهل الحديث في كثير من المسائل ويخالفون في بعض المسائل واحيانا توافق طائفه من الفقهاء اهل الحديث واحيانا تخالفهم وتخالف طائفة اخرى واحيانا يكون تكون مساله متنازعا فيها بين اهل الحديث وهي قليله وتوافق كل طائفه من الفقهاء طائفه من اهل الحديث يقول من يستريقة المحدثين وضبطها لا يستطيع استغناء ذلك عن باب السنة الموجودة في الأصول يا إخواني هذه كتب يكمل بعضها بعضا وفي بعضها ما ليس في الآخر كلمة الاستغناء ما لا يصح طلاقها ومن الذي أدى إلى اختلاف في بعض المسائل بينما يذكره المحدثون وبينما يذكره السوليون في السلطة قلنا ان اهل الحديث إن أهل الحديث يعني اخذوا هذه القواعد بناء على الممارسة أما كثير من اهل الاصول اصلا لم يتمرسوا في هذا الفن وانما هي اشياء احتمالات نظريه وعقلية. وعقليه فقط يقول هذا يقول قد كثر الكلام عن الشيخ الالباني رحمه الله في الاونه الاخيره فما نصيحتكم بمن يقول فيه ما يقول بينوا لنا جزاكم الله خير و باركونا الشيخ ناصر الالباني رحمه الله يعني عد من العلماء الذين لهم باع طويل في علم الحديث ومن العلماء المتاخرين الذين احيا الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني من الله في هذا العصر هذه الامه به وبسماحه الشيخ العزيز بن باز والشيخ ايضا احمد شاكر والشيخ عبد الرحمن المعلمي في آخرين الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمهم الله جميعا في آخرين فعنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بالسنة لها طرفان الأول ما يتعلق بروايتها يعني دراسة احاديثها والنظر فيها والحكم عليها والثاني فقه هذه الاحاديث ثق هذه الاحاديث ولا شك يعني ان الشيخ ناصر الالباني رحمه الله يعد من العلماء المبرزين ولن يسلم احد من البشر من الخطا العصمه في البلاغ لانبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام وهذا امر مقطوع به فالائمه من قبل كما هي مقالة مالك المشهورة كل يأخذ من قوله يرد الله صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل عالم قد يخطئ قد يغلط قد تكون مسألة اجتهادية يوافقه آخرون ويخالفه آخرون لكن المعيار عند أهل العلم إذا كان الإنسان يتكلم عن علم ويقصد السنة ويقصد السنة ويحرص على اتباعها فإن ما وقع له من غلط فإنه يكون مغمورا بجانب حسناته وهذا فرق بين صاحب السنة وصاحب الهوى أو الجاهل الذي يتكلم بالعلم فالجاهل الذي يتكلم بما علم بلا علم يجب أن يؤدب وصاحب الهوى يجب أن يؤدب لأنه لا يقصد السنة أما العالم الذي يقصد السنة ويحرص عليها وعنده علم فيها فإن هذا الأمر الذي لا شك فيه أنه ما من عالم إلا وأخطأ لكن لا ينبغي للإنسان أن يجمع اخطاء العلماء وأن يشنع بها عليهم كثير من التابعين وقعوا في شيء من التشيع شيء من النصب شيء من القدر ومع ذلك خرج لهم في الصحيحين وأثنى العلماء عليهم لكن بينوا ما أخطأوا فيه يعني وصفوا فلان بأن عنده تشيع أو فيه نصب أو عنده إرجاء أو عنده قدر أو كان يقول بالقدر بينوا هذا وذكروا لكن مع ذلك قبلوا احاديثهم واعتمدوا عليه وهذا من محاسن أهل السنة والجماعة لكن هؤلاء في أقوام كانوا يعني يحرصون على السنة وندعون إليها وحصل عندهم خطأ لكن من الذي تكون من أهل الاهواء أصلا فهؤلاء ينابذون فنحن نقول إن مثل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يعد من علماء العصر ومن محدثيه وحسناته كثيرة و يظهر والله أعلم لأن تزكية الباطل لا يعلمها إلا الله انه يقصد السنة ويحرص عليها ويدافع عنها لكن لا ينبغي ولا يجوز أن نعتقد انه معصوم لأن العصمة لرسل الله كما لا يجوز أن نجمع الأخطاء وأن نشنع بها عليه لكن إذا خالفه أحد في حديث حكم عليه أو خالفه في مسألة قال بها فإنه يجب على المخالف أن لا يجعل هذه المخالفة طريقا للقدح فيه ولا التشني عليه بل يحفظ له مقامه في السنة والإسلام ويترحم عليه وإن بين أنه لا يوافقه في هذه المسألة مثل ما صنع الشيخ ابن باز رحمه الله لما رد على الشيخ ناصر الألباني في مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع بالصلاة الشيخ ناصر الألباني لا يرى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بل يرى السدل والشيخ بن باز رحمه الله يرى أنها توضع وكذلك الشيخ السندي رحمه الله فبينا ان مقاله الشيخ فبين أنهما يخالفان الشيخ في هذا وكتبا رسالتين لكن مع تعظيم الشيخ واحترامه في حال حياته كما يكتب الشيخ ابن باز قال اخونا الشيخ العلامه المحدد كذا الشيخ نصح حفظ له مقامه لكن بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ان كلام الشيخ فيما يظهر لابن باز لا يطابق السنه فنقول لا يجوز أن نغلو في شخص كائنا من كان في كائن من كان لا يجوز أن نغلو فيه ولا نعتقد فيه العصمة وفي المقابل إذا وقع له غلط أو خطأ وممن يقصد السنة ويتحراها فهو مغمور بجانب حسناته والخطأ وإن لم يوافق عليه الإنسان والعالم فإن هذا لا يضره ولا يكون سبيلا للتشنيع عليه ولا القدح فيه لأنه لم, لأنه لم يقل هذه المقالة إلا وهو يعتقد أنه الصواب والحق ولهذا الشيخ الالباني رحمه الله خالف غيره ممن تقدمه اهل العلم لكن مع ذلك إذا أورد الكلام يقول وقال مثلا شيخ الإسلام من تيمين رحمه الله كذا وكذا قال حافظ بن رجب رحمه الله كذا وكذا قال الإمام احمد كذا وكذا ثم هو يختار قولا مخالفا وهذه طريقة للعلم العلم يحفظون للإنسان مقامه في الإسلام والسنة إذا كان يدعو إليها ويحرص عليها والشريعة أحب إليهم من الأشخاص فيبينون الخطأ ويحفظون مقام الإنسان في الإسلام والسنة ولا يجعلون الخطأ ولو كان خطا محظا لا يجعلونه سبيلا للتشنيع عليه لأنه لم يفعل ذلك إلا عشاد وإلا لو سلكنا الطريق هذه الطريقة لم يسلم أحد من العلماء البتة لأن كل عالم له غلط وعلى هذا ننصح الاخوه لأن يقول، فما نصيحتكم أن يقول فيما يقول نقول هذا القائل إذا اتخذ هذه الأقوال أو أخذ من أقوال الشيخ ناصر ما يجعله سبه غير فهذا لا ينبغي له هذا لا ينبغي له وهو مخالف في هذا معترض عليه خاصة ما علم من حال الشيخ رحم الله لأنه حريص على السنة فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا بل علي بل يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لهذا العالم فضله ومكانته في الإسلام والسنة وأن وأنه إذا خالف الشيخ في مسألة وكان من أهل المخالفة فإنه لا يضره ذلك ما لم يجعل هذه المخالفة سبيلا ل أن يجعل سبيلا للقدح أو التشنيع في العلماء رحمه الله تعالى نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم ولعلمائنا وأن تجعلنا وإياكم من أهل السنة وأن توفقنا للصواب والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله صلى الله